ولا يظلم ربك احدا لذلك فرقت قلنا في قوله جل في الا احيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشها واحيط بثمره لما دع لما حدثت المحاوره بين الكافر وبين الموحد الذي بيّن له بأن الحياة الدنيا لا شيء فيها والملك فيها زائل وهي إلى فناء وأن الملك بالحق عند الرب البرية جل في علاه وأن الأخيرة خير وأبقى قال له وبيّن له لكن والله الله ربي ولا أشرك بربي أحدا وهذا لفت الانتباه إلى أن الأصل فيما وقع فيه وما سيقع فيه من الشرك الذي أشرك فيه برب البرية جل في أولا لسيما وأن الشرك ظلم والظلم أعجل عقوبة وأن الله جل في علاه لا يضيع أجر من احسن عمله وأحسن العمل التوحيد وإنه يعجل بالعفوبة لمن أشرك بالله فعلا ما لم ينزل به سلطان فأشار هنا ولفت الانتباه إلى أن كل الصواعق التي ستنزل عليه تترى بسبب الشرك بالله جدا كما قال الحكيم لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صاحين كما قال ابن مسعود عن الكبائر وسأل عن الكبائر قال أن تجعل الله ندا وهو خلقه أن تجعل الله ندا وهو خلقك عليكم السلام وبركاته عليكم السلام وبركاته قال وأحيط بثمره احاط الله بثمره العذاب وصارت خاوية على عروشها يدخل يتندم على ما أنفق فيها من أموال كما بينا أمس قال ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا في قولي هنا اختلف العلماء في قولي هنا عندما قال ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا هنا يتندم ويعد أنا من الندم حين لا ينفعه الندم عندما قال ليتني يا ليتني لم أشرك بربي أحد وعلم أن هذه العقوبة الصالمة وهذا العذاب الأليم والعقاب الوخيم ما أتاه إلا بالشرك برب العالمين سبحانه جل في علاه لكنه ندم حين لا ينفع الندم ووفاته الأوان ولذلك علماؤنا قالوا أنه يقول هذا الكلام يوم القيامة يا ليتني لم أشرك بربي أحدا كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الله جلال يأتي بالرجل من أهل الكفر يقول ارايت لو كنت تملك الدنيا أكنت مفتديا بها من عذاب يومئذ فقول اللهم نعم فقلت ربط منك ما هو أيسر من ذلك أن تعبدني لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا, إلا الشرك فقول هنا يا ليتني لم أشرك بربي أحدا هذا يوم القيامة يوم لا ينفع امال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وسلامة القلب في تمام التوحيد قال الله جل جل في أولا إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال الله واصفا هؤلاء الكفر الفجر الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان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 فأصبح يقلب كفي على ما أنفق فيها وهي خوية على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي أحدا مشكلة قال يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا استاذي لاحفظك رب يرضى عنك حبيبي قال ولم, يكن ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا لم تكن له فئة ولا شفيع ولا صديق حميد قال الله جلال فعلا مبينا مآل آل الكفر وأنهم لا أحد يغنيهم ولا أحد يدفع عنهم هذا العذاب قال الله جل جل في علا عنهم انهم قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كراكن فنكون من المؤمنين فما لنا من شافعين ولا صديق حميم قالوا لنا لم تكن له فئة ينصرون من دون الله وما كان منتصرا وما ينصره من الله جل في علا فمن كان الله معه فمن عليه لكن من كان الله عليه فمن ينصره من الله جل في فمن يشفع له والذي قال قال يشفعون إلا لمن ارتضى وأهل الكفر لا لا, لا ليس بأهل الرضا عند ربنا جل في علا قال الله تعالى ولم تكن لوفيات ينصرونه من دون الله وما كان منتصرها وأخطأ من قال بأنه قد ينتفع الكافر بشفاعة بعض الصالحين إن كان قد أحسن الله في الدري وهذا خطأ بيم هذا خطأ بين المحكمات أتت على انه لا شفاعة لهؤلاء قال الله تعالى عنه أنهم قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق الحميد وأما شفاعة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لعمه كانت شفاعة خاصة وهي خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم كرامة له وحده بابي هو وأمي وهذه كما قلنا المقام المحمود لنبينا فوق ذلك من الشفاعة الخاصة لنبينا كشفاعة العرصات يوم القيامة وشفاعة الشفاعة لعمهم ولم تكن له ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا قال هناك الولاية هناك قراءة هناك الولاية يعني جاءت القراءة هناك الولاية وجاءت قراءة أيضا هناك الولاية فالولاية قرأه ابن كثير ونافع ابن عامر وعاصم هنالك الولاية لله الحق وقرأ حمزة الولاية بكسر الواو هنالك الولاية لله الحق بكسر القاف الك... الك... أيها ويكون هنا المعنى في هذا الباب إن كانت على الفتح معناها الموالاه والنصرة وبالكسر معناها الملك والسلطان هنالك الولاية يعني الملك الحق لله جل في علاه هنالك الولاية يعني النصره من الله جل في علاه ولا ينصر الله يوم القيامة الا اولياءه لا ينصر الله يوم القيامة إلا اولياءه لا ينصر أحدا إلا هؤلاء الذين عاشوا له لذلك الحديث وأن كان في ضعف الحديث قدسي والمعنى صحيح قال إن من عبادي يعني من أمنته خافني من خافني في الدنيا امنته في الاخره ومن امنني في الدنيا خوفته في الاخره والنصره لا تكون الا لمن خاف ربه جل في على ومن خاف ادلج ومن ادلج بلغ بلغ المنزل لا بد من حركة تثبت ذلك نعم واذا قلنا <تصفيق> لانها من الولايه الموالات والنصره فأكون المعنى أنهم يتولون الله جل في علا يوم القيامة، فيتبرؤون من كل من أشرك بالله جل في علا، كما قال الله عن إبراهيم عليه السلام قال عنه انه إلا عن وعده وعده إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه فهم يتبرؤون منهم يوم القيامة، ولذلك قال الله تعالى اذ يقول الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ا العذاب وتقطعوا ا ا وقال الذين اتبعوا لأن لنا قارة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا فهم يتبرؤون يأتي الصبي إلى أمه فتأتي الأم إلى صبيها فتقول اي بني ألم يكن لك حج بطني وعاء ألم يكن لك حج روطاء ألم يكن لك سقاء أحتاج الحسنة يقول إليك عني فإني أحوج إليها منك فقال قال الله جلال فعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته ومنيه لكل امرئ منهم يوم يذن شأن يغني فإذا إذا هنا في قوله هناك الولاياء النصرة وأيضا لها معنى آخر هناك يتولى الله أمر الخلائق بأن الله جلال فعلا يفصل الخطاب والقضاء بين الخلائق فينصر المؤمنين على على الكافرين فيحشرونك الذر تقريعا وتوبيخا واذلالا واما هؤلاء فان لهم الكرامه يوم القيامه واما اهل الخيانه فيعقد لكل غادر لواء يقال لواء هذه غدره فلان حس الله, الله العافيه اللهم اللهم ثبتنا على الحق اللهم ثبتنا على الحق. اللهم نعوذ بك من الغدر والخيانه يقال غدره فلان يقال فلان معكم. عليكم السلام ورحمه الله قال هناك هنالك الولايه الحق لله وحده لا شريك له ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى يقض السماوات والاراضين ويهزهن ويقول انا الملك انا الملك اين الجبرون اين المتكبرون هنالك الولايه لله الحق ونارك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا وخير ثوابا وخير عقبا هو خير ثوابا يعني افضل ثوابا مما ترتجي عند اوصال فالله عنده حسن الثواب فانت ان قدمت الخير فالخير تجده عند ربك لا لفعل لا يهم انك من جحد بنعيمك لا يهم انك من لم يحفظ من لم يحفظ الخير الذي جرى على يديك إليه لا يهم انك من جحد بما من الله عليك واجرى علي واجرى عليك الخير فيه فان فان, فإن, فإن فانك ترتجي ربك ومن ارتجى الله جل لا وجد الخير كل الخير عنده سبحانه جل لا فالثواب عند الله وحده لا شريك له وهو القادر على ذلك لذلك بشر المؤمنين المتقين المخلصين وقال اعددت لعبادي الصالحين ما عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا ومن يسيب غير الله فالله شكور انظر أن من عمل لله لم يضيع الله والله شكور ارايت عندما قالت هاجر إبراهيم يا إبراهيم الله أمرك بهذا قال الله أمرني بهذا فقالت إذا لن يضيعنا، إذا لا يضيعنا، فلما قال ذلك جاء جبريل فأبشرها وقال أفشري فإن الله لا يضيع أوليائه والله شكور كيف فشكر الله دل في علا أوليائه وأنبيائه وأصفيائه الذين بع أنفسهم وأشع عمرهم وذراهم لله دل فعلها. كيف رفعهم ورفع من اتبعهم كما قال الله دل العالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيام وهذا من شكر جل وعلا شكره الله بالله وعلا والله شكور والله شكور فش... فشكر الله لهم أن رفعهم ورفع من اتبعهم فمن عاش لله دل فعله كيف يضيعه الله دل فعله كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإن احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لا ولئن استعاذني لا أعيذنه وما ترددت في شيء انا فاعله ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مساءته هناك الولاية هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا خير ثوابا وخير عقبا قرأها ابن كثير ونافع وابو عمر ابو عمرو عامر والكسائي عقبه بضم العين والقاف مضمومه وقرا عاصم وحمزه عقبه بتسكين القاف وهذا التخفيف يعني عاقبه الامر على الخير عاقبه الأمر على, على الخير فالخير كل الخير بعاقبه الامر كما قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم اصبر ان العاقبه للمتقين فاصبر إن العاقبة للمتقين انت رايت ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهم يتهمونه بالسحر والكهانة والجنون وأيضا عذبوا وساموا أصحابه سوء العذاب وأيضا كادوا يقتلونه وحبسوهم في الشعب كل ذلك يصبر ويقول لو انفردت السالفه ما تركت ما أنا عليه صدق الله فصدقه شكر الله فشكر له وإن الله للفعل قد مكن له بأن انتشر دينه في مشارق الأرض ومغاربها في ربوع الأرض جميعا في مدة وديزة من عمر الزمن بل بشره قبلها عندما ضرب الكدية وقال الله أكبر أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض حتى قال المنافقون محمد صلى الله عليه وسلم يبشرنا ملوك الأرض ونحن لا يقضي أحدنا حاجته خاليا يعني من الخوف لكن ننظر ما قال المؤمنون عندما بشروا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما قال جل في علاه واضرب لهم بعدما بينا العاقبة وأن الله جل في علاه يشكر للمؤمنين قال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا اللطيفة هنا ما العلاقة بين الآيات السابقة وبين هذه الآية لما أتى بهذه الآية عندما قال وَخَيْرُوا مَوْقُوبَ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح شيما من الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر ما المناسبة بين هذه الآيات وبين هذه الآيات يقول ما عند الله يبقى نعم ما عند الله يبقى صحيح ممتاز نعم جيد دمبقي. يعني يا بدون تدليس بدون تدليس أنا بدلا ودلس عليك أي ممكن نعرف حقيقة الدنيا <تصفيق> وأثر الأخيرة على الدنيا إيه عمي. إيه عمي. <تصفيق> <تصفيق> يا قريبة منها <تصفيق> نعم هو الحق أن نقول بعدما شرابة الأعناق عندما قال الله جل وعلا والله خير ثوابا مخير عقوبة كان الناس يقولون وكيف السبيل إلى ثواب الله جل وعلا وكيف السبيل إلى الخير الذي الذي من الله جل وعلا كأن الله قال ولا سبيل لكم في الخير هذا إلا بالزهد ولا سبيل لكم إلى الخير هذا إلا بتطليق الدنيا كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قد حبس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة خوفا عليه من الدنيا، وكان وقد فتح عليه الدنيا، حبيبي علي سلمان كاتب أحس الله عليك، وأيضا كما كان علي سلمان كاتب الله عليك، وكما كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقوم الليل يبكي، نعم يبكي ويقبض على الحياة، ويقول يا دنيا غري غيري بتد توكي ثلاثة، يا دنيا غري غيري بتد توكي ثلاثة. طلقتك كثلاث، فالحق بأنه لا يمكن للإنسان أن يصل إلى ربي ذلك علاء إلا بالزهد في هذه الدنيا، الزهد من يمدح، في من يمدح، الزهد في من يزوم، الزهد في كل شيء، الزهد في كل شيء، هذا الذي يصل بالمر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر، وهذا حديث في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم، عيش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل عيش في الدنيا؟ كانك غريب أو عابل سبيل الله مزيدنا في الدنيا الله مزيدنا في الدنيا الله إياها ولا في في قلوبنا قط يا رب العالمين وجعلنا نستخدمها لرضوانك قال كن في الدنيا كأنك غريب أو, أو عاب سبيل فكان ابن عمر يقول فإن أصبحت فلا تنتظر المساء وإن أمسيت فلا تنتظر الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم مالي والدنيا كراكب قال تحت ظل شجرة ثم تركها وراح قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على شات مقطوعة الأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لهم يعني عرضوا عليهم كم كم تشترون هذا؟ فزهدوا فيه، فلما زهدوا فيه قالوا يا رسول الله يعني إن لم يكن ميتا فكفى فيه أنه أسك يعني عنده عيب في أذنه يعني لو لم يكن ميتا فإنه معيب. فزاهدوا فيه فقال الدنيا على الله أهون من هذا عليكم فقال الدنيا على الله أهون من هذا من هذا عليكم قال واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط بين بطن الأرض فأصبحها شيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا كما قال بعض الحكماء الدنيا قطعة ثلج في يدك الدنيا قطعة يد ثلج في يدك كم تبقى معك؟ كم تبقى؟ ما ما عشت كم عاش فرعون؟ أين هو الآن؟ كم عاش النمرود؟ أين هو الآن؟ كم ملك وعاش قارون؟ أين هو الآن؟ أين هم؟ الحياة الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوض. كما قال عبد السلام لا تعدل الدنيا عند الله جناح بعوض. وإن كانت تعدل جناح بعوض ما سق منها كافرا شربة ماء ما سق منها كافرا شربة ماء وضرب لهم مثلا حياه الدنيا كماء انزله من السماء فاختلط بنبات الارض فاصبح هاشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا الفوائد المصطبته صحه القياس لا فلاح ولا سداد إلا بالزهد في الدنيا. الشرك مهلكة والتوحيد منجات يا فائدة واحدة. الشرك مهلكة والتوحيد منجات. من استعان بالله أعانه ونصره، من استعان بالله أعانه ونصره وسدده، علامة الحب في الله التعاون على البر والتقوى. علامة الحب في الله التعاون على البر والتقوى. لذلك إيش قال؟ قال لم تكن له فئة ينصرونه وهذا مستثنى منه أهل إيش مستثن منه أهل الطعاف لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيشفع المؤمنون يقولون ربنا هؤلاء هؤلاء إخوانونا كانوا يصلون معنا يزكون معنا يحجون معنا يقول اذهبوا فأخرجوا من, من تعلمون منه فيشفعون فيشفعهم الله فيه نعم وفيه اسئله فضلوا حتى ننتقل إلى إلى الفقه ما في وقت؟ وقت؟